وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إلى الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجه في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط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 اَمَا اَنَا لَذِيرٌ مُبِين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَسِي اَتْيُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عذاب أليم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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسبوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناذوا مصبحين أنئدوا على حرثكم إن كنتم صارمين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 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات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 لا يَرُونِي وَلَن يُكَذِّبُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ سَلَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ نَغْرٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْرُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا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 إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً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 خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاقي حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية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 ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحيم الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي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 الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال غزين أيطمع كل امرئ خَلَقَ النَّعِيمَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّاءٍ يُمْنَى فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُن عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ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 لَنِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ نَبِيل فنعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل نسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا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 لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَنَّاتٍ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كبارا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 فاتهم اغرقوا فادخلونا نرا فلم يجدوا لهم من دون الله مما خطئ اتهم اغرقوا فادخلونا نرا فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا لا تزد الظالمين إلا تبارا